بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وَبَشِيرٌ وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إلَيْهِ مَتَعْكُمْتَ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجَلٍ سَمَّى وَيُؤَتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 نَحْوُ عَلِيمٌ بِذَاتِ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 قلت إنكم مبعوثون إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا إن هذا لا يقول أن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 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتويات واجعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما بعلم الله وأن لا المترجم <تصفيق> للقناة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 من ربه ويَتَلُو مِنْهُ منه ومن قبلي كتاب موسى ومن قبلي كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به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 ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن وأنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل فريقينك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إِنّي لَكُم نذيرٌ مبين أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِن أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فقال الملة الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك تبعك إلا الذين لهم أراضٍ لا باد يرائي وما نرى لكم علينا من فضل بل نغنكم ك. قال يا قوم أرأيتم إن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 ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني.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 ولا أقول للذين تَزْدَرِي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا ينفعكم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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض لا ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربّه فقال ربي إن بنى من أهلي وإن وعدهك الحق وأن تأحكم الحاكمين قال يا نوح إن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 إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم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 فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو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 يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربّي وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فمن ينصرني من الله إن عصيت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 وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يغنوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِّثَمُودَ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط ومرأته قائمة ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا وين تأليد وأنا عجوز وهذا بع لي شيخ إن هذا لشيء عجيب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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمور ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء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 إن موعدهم الصبح عليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجين منطود مسوبة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 أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تدخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن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 حصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من, دون الله من شيء إلا جاء أمر ربك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 Zalik yem məjmuğləh nəs, və zalik yem məşhurd, və mən uaxırhıd, illa li ajlın məgdud. Yum yaetlət, kelm nefs illa bi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 وَإِنَّ لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَمَّا جَاءَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَيْنَا بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْ مُرِيدٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا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 وما لكم من دون الله من أولياء من أولياء ثم لا تنصرون.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 ناس أمته واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل نقص عليك من أن بَأَيِّ رُسُلٍ مَّا نُذَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا